أيها الإخوة إمام البيت العتيق الشيخ سعود الشريم يصعد في هذه اللحظات المنبر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله جامع الشتات وباعث الرفات وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تكتب بها الحسنات وتمحى السيئات واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله المبعوث بجوامع الكلمات والايات البينات صلى الله وسلم عليه وعلى اله الطيبين واصحابه والتابعين ومن سار على طريقه واقتفى اثرهم الى يوم الدين اما بعد فاوصيكم أيها الناس ونفسي بتقوى الله سبحانه فاتقوا الله ربكم واشكروه على ما أولاكم من نعمه العظيمة وآلائه الجسيمة فلقد تأذن سبحانه بالمزيد لمن شكر من عباده فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون أيها المسلمون حجاج بيت الله الحرام الحج في الاسلام الاغر يعد نقطة نقطه ارتكاز في ميدان التجرد والايثار والاخوه والمساواه اضافه الى دقه احكامه الشرعيه ومسائله الفقهيه كباب من ابواب العبادات وعامه اهل العلم مطبقون على ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يحج الا مره واحده وهي حجه الوداع المشهوره قبل وفاته باشهر غير ان احد هذه الحجه وصورها كانت وما زالت منهلا للاعتبار ومنبعا للادكار ومرتعا خصبا لجمع الاوابد فيها ولقط النثار المتمثل كله في الدروس والعبر والمواقف الموقظة للضمير المسلم الحي المهيئ للنهل من سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم المهيئ للنهل من سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم واتباعها حذو القذة بالقذة مع اعتقادنا الجازم بأن هذه الدروس والعبر برمتها لا يمكن أن تستوعب في مجرد خطبه واحده او كلمات عابره ولا جرم فان حجته صلى الله عليه وسلم انما هي كالبحر من اي النواحي اتيته فانما لجته المعروف وساحله البر والتقوى عباد الله الرافه والرحمه والحرص على راحه الغيل وسلامته من الاذى أمرٌ منشود بين أهل الإسلام على وجه التأكين ولربما ازداد هذا التأكيد بوضوح إذا كان الالتقاء الأخوي يسوده جو من أجواء العبادات الروحية وفي حجة النبي صلى الله عليه وسلم يسمع التوجيه المبارك من النبي صلى الله عليه وسلم إلى الفاروق رضي الله عنه حينما وجهه لتقبيل الحجر الأسود ونهاه أن يزاحم الناس فإن وجد فرجة وإلا فليستقبله ويكمبر ولا يزاحم كما روى ذلك الطبراني وغيره وفي هذا الموقف يتجلى حرص النبي صلى الله عليه وسلم ودعوته لعموم المؤمنين في التخلق باللين والرحمة والرافه والرفق والا يكون يكونوا سبباً في الإيذاء أو المزاحمة أو التنغيص لأجواء العبادة التي لا تكتمل إلا في والصفاء والبعد عن, والبعد عن كل ما من شأنه تكديرها أو تشويشها ومن ذلك عباد الله المزاحمة والاقتتال في حال أداء بعض النسك في الحج كتقبيل الحجر أو رمي الجمرات أو سد الطرقات في المساجد والممرات دون مراعاة لأجواء السكينة في العبادة أو احترام لشعور الآخرين وحقوقهم والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه ولا ينزع من شيء إلا شانه رواه مسلم وتحصيل الأجر في النسك عباد الله لا يبلغ الكمال إلا بالرفق واللين لأن الله يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف كما صح الخبر بذلكم عن النبي صلى الله عليه وسلم عند مسلم في صحيحه أيها المسلمون في حجة الوداع المباركة يصعد النبي صلى الله عليه وسلم على الصفا فينظر إلى الكعبة فيستقبلها ثم يوحد الله ويكبره ويقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا اله الا الله انجز وعده ونصر عبده وهزم الاحزاب وحده بابي هو وامي صلوات الله وسلامه عليه لقد قال هذه الكلمات في ارض امن وامان في زمن استقر فيه سلطانه وغلبت فيه رسالته وهو حينما يذكر الله بهذه الألفاظ ابان النسك فإنما هو بهذا يثير في النفس كوامل الإيمان بقوة الله وقدرته وأثر الاعتماد عليه الاعتماد عليه وحده ونسبة القوة والغلبة له سبحانه دون سواه إن ينصركم الله فلا غالب لكم وان يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون ان النبي صلى الله عليه وسلم حينما يكبر الله عند كل شوط في الطواف ويكبره عند الصفا والمروه وعند رمي الجمار وفي ايام التشريق لهو يبعث في النفوس شعورا عميقا واستحضاراً أسيفاً لقيمة ذكر الله وتكبيره في حياة المرء المسلم وإن كلمة الله أكبر لهي رأس الذكر وعماده وهي أول ما كلف به النبي صلى الله عليه وسلم حين أمر بالانذار: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر الله اكبر ان هذا كلمه عظيمه تحيي موات النفس الهامده لصوتها هدير كهدير البحر المتلاطم او هي اشد وقعا بل انها سلاح فتاك في وجوه اعداء المله ولصوص الارض وهي سيف الحروب الذي لا يسلم كيف لا وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ان مدينه تفتتح في اخر الزمان بهذه الكلمه فقد قال صلى الله عليه وسلم عنها فاذا جاءوها نزلوا اي المسلمون فلم يقاتلوا بسلاح ولم يرموا بسهم قالوا لا اله الا الله والله اكبر فيسقط احد جانبيها ثم يقول الثانيه لا اله الا الله والله اكبر فيسقط جانبها الاخر ثم يقول في الثالثة لا إله إلا الله والله أكبر فيفرجوا لهم فيغنموا الحديث رواه مسلم وعلى صخرات الصفا والمروة وعلى صخرات الصفا والمروة إباد الله يذكر النبي صلى الله عليه وسلم نعمة ربه عليه وعلى المؤمنين ويحمد على أن رد كيد الأحزاب وحده ونصر عبده واعز جنده وذلك يوم الخندق الذي قال عنه الباري جل شأنه يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمه الله عليكم اذ جاءتكم جنود فارسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروا وكان الله بما تعملون بصيرا اذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم واذ ترغت وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا ان الايمان بقدره الله وحده وقهره وغلبته لهو الشعور الذي ينبغي ان يخامر قلوب المسلمين في كل حين لان ذلكم يثمر الاقدام والاعتماد عليه وحده ويبعث في النفس خلق الشجاعة وعدم الاستخداء لصروف الأيام وتكالب الأعداء وتحزبهم ضد أمة الإسلام وأنه لا ينبغي أن تكون الآذان رجع صدى للذين يقولون إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم بل ينبغي أن يزيدهم ذلك ايمانا مع إيمانهم وتعلقا بالله ويقول حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل ولا غرو عباد الله ان من يعتقد ان الاجل محدود والرزق مكفول والاشياء بيد الله يقلبها كيف يشاء فلن يرهب الموت والبلاء ولن يخشى الفقر والفاقة مهما طقطقت ارجل الاعداء مهما طقطقت أرجل الأعداء الحاقدين بل سيكون حديثه تترى قول الله قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين يعنون بذلك كسب المعركة بالنصر أو الموت دون الضفر بها وهو حسن كذلك لأنه شهادة في سبيل الله وما عند الله خير وابقى أما الذين لا إيمان لهم بالله ولا بقضائه وقدره بل طغوا وبغوا وعتوا عتوا كبيرا فهؤلاء ان انتصروا او انهزموا فهم بين عذابين اجل او عاجل ونحن نتربص بكم ان يصيبكم الله بعذاب من عنده او بأيدينا فتربصوا انا معكم متربصون وامثال هؤلاء يسيحون بافئده هواء تلعب بهم الاحداث والظنون وتقف لهم اشباح الموت والمصائب عند كل أفق بل هم قوم يفرقون لو يجدون ملجأا أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمعون أيها المسلمون حجاج بيت الله الحرام لما غربت الشمس يوم عرفة وذهبت الصفرة قليلا حتى غاب القرص دفع النبي صلى الله عليه وسلم من عرفة وقد شنق لناقته القصوى الزمام حتى لا تسرع وهو يقور بيزه اليبناء أيها الناس السكينة السكينة إن هذا الموقف الجليل الذي تتسابق فيه النفوس إلى الخير وهي أينما حلت في عرصات المشاعر فهي في نسك ومع نسك ووسط نسك غير أن الهدوء والطمأنينة والتاني والسكينة وعدم الاستعجال لهو الشعور الإيجابي المربي وهو الطريق المباركة لكل نجاح امثل فالسكينه لا يعدلها شيء إذ العجله هي داء المجتمعات وهي الالغام الموقوته التي لا تثمر الا الاشلاء والدماء بل هي من مقتضيات حظوظ النفس البغيضه والجهل بالعواقب وسوء المغبه وذلك لخروجها عن الاطار المشروع حتى في حال العباده يقول الباري جل شانه ويدعو الانسان بالشر ويدعو الإنسان بالشر ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا بل حتى في أدق مواضي العبادة يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يستجيب لأحدكم ما لم يعجل يقول دعوت فلم يستجب لي رواه البخاري ومسلم لقد جاء لفظ العجلة في القرآن متصرفا في سبعة وثلاثين موضعا كلها على سبيل الذم إلا موضعا واحدا وهو قوله جل وعلا واذكروا الله في ايام معدودات فمن تعجل في يومين فلا اثم عليه ومن تاخر فلا اثم عليه لمن اتقى فالعجله عباد الله من الخلال المذمومه في اعمال المرء العباديه والحياتيه والواجب على العاقل ان يلزم التاني في الامور كلها لان الزياده على المقدار في المبتغى عيب كما ان النقصان فيما يجب من المطالب عجز ومن لم تصلحه الأناه فلن تنفعه العجلة بل تضره وصفات العجل أنه يقول قبل أن يعلم ويجيب قبل أن يفهم ويحمد قبل أن يجرب ويذم بعدما يحمد المرء العجل تصحبه الندامة وتخذله السلامة وقد كانت العرب في القديم تكني العجلة أم الندامات ففي العجلة الندامة وفي التاني السلامة ولقد صدق الله خلق الانسان من عجل ساريكم اياتي فلا تستعجلون الا فاتقوا الله معاشر المسلمين وحجاج بيت الله الحرام وخذوا من هدي نبيكم صلى الله عليه وسلم تفلحوا وتحسنوا وتزودوا فان خير الزاد التقوى واتقون يا اولي الالباب بارك الله لي ولكم في القران العظيم ونفعني واياكم بما فيه من الايات والترك الحكيم قد قلت ما قلت ان صوابا فمن الله وان خطا فمن نفسي والشيطان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 ولقد كان صلوات الله وسلامه عليه حريصا أشد الحرص على أمته بان لا يكلفهم ما لا يطيقون أو يفعلوا ما لا يستطيعون ففي يوم العيد يوم الحج الأكبر ما سئل عن شيء قدم أو اخر في ذلك اليوم إلا قال افعل ولا حرج فجاء رجل وقال لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح فقال اذبح ولا حرج وجاء آخر قال لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي قال ارمي ولا حرج فما سئل يوم يومئن عن شيء قدم ولا اخر إلا قال افعل ولا حرج حديث متفق على صحته ويقول صلى الله عليه وسلم نحرتها هنا ومنا كلها منحر فانحروا في رحالكم ووقفتها هنا وعرفت كلها موقف ووقفتها هنا وجمع كلها موقف رواه مسلم هذا هو ديدنه صلى الله عليه وسلم فلقد كان يأمر دعاته ورسله باليسر والتيسير فقد قال عليه الصلاة والسلام لمعاد بن جبل وأبي موسى الأشعري رضي الله عنهما لما بعثهما إلى اليمن يسرا ولا تعسرا وبشرا ولا تنفرا رواه البخاري وهذا التيسير منه صلى الله عليه وسلم هو فيما كان جاريا وفق الشرع والعدل مقرونا باحترام النصوص وهيبتها لا وفق الأهواء والرغبات إذ لو كان الأمر كذلك لما كان هناك تكليف أصلا لأن في التكليف نوع مشقة ونصب فالواجب على الناس بعامة أن يراعوا مثل ذلكم فلا يضيقوا على أنفسهم بما جعل الله لهم فيه سعة كما ينبغي الا يضيق المرء على نفسه في وقت يخصصه للطواف مثلا فيزاحم ويشاق وقد جعل الله له فسحة في الوقت يتخير أيسره وأرفقه وقول مثل ذلكم في الهدي وفي الرمي ونحوهما كما أنه ينبغي للمفتين والمشدين في الحج أن لا يعسروا على الناس بفتاوى لم يصح الدليل فيها أو بفهم شخصي للمسألة دون دليل يجب الرجوع إليه أو أن يتوسعوا في فتاوى ليس لهم فيها سعه ولم يسبقهم إليها أئمة العلم والمحققون منهم أو أن يستقل بعضهم برأي أو فتيا تتعلق بمصير كثير من الحجاج دون ترو أو مراعاة لنصوص الشريعة وبدون المشورة, وبدون المشورة العامة لأهل العلم لا سيما في موسم الحج وينبغي أن يكون السبب مثل هذه الفتاوى رغبة العامة ولا التأثير الإعلامي ولا مبدأ التسهيل العالي عن الضوابط الشرعية العالي عن الضوابط الشرعية والهيبة للنصوص النبوية الصريحة الصحيحه لئلا يحدث الخلل بين الحجيد ويقع في التذبذب بين الفتاوى والاراء فالمفتون مسؤولون أمام الله عن فتاوهم وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من افتي له بغير علم كان إثمه على من أفتاه رواه أبو داود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 اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بشر ما عندنا اللهم سقي رحمة لا سقي هدم ولا بلاء ولا غرق اللهم لتحيي بها البلاد ولتسقي بها العباد ولتجعلها بلاغا للحاضر والباد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين